أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد آمنا بالله وأشهد بأن مسلمون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 وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تحتلفون فأما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم الناصرين وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ دُونِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَنَا وَأَنْتُمْ وَنِسَاؤُنَا وَأَنْتُمْ وَنِسَاؤُكُمْ وَهَنْكُ ثم نبتاه الف نزع الله على الكاذبين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقبل الله هي عادة. كنتن يا أما كنتن يا لباد أو كملها. صلّى على عمران. قال سبحانه الله وسعي فرما أحسن عيسى منهم القفر. نبي الله عيسى ayaa kusoo jeestay oo subhanahu wa ta'ala wobooyadii ugu bishaareeyay ka dibna istaga oo hadlaya oo dhahay saa yasaa yasaa yasaa tanina la yeele waahu waa dariil in aan rasuul Ilaahay ahaa subhanahu wa ta'ala majjad ka iyo waxaa lagu ayiday faramaha xasamar faramaha xasamar ku garatay arasa نمن كذب بالناس <سؤال> إله حق inay ku إن أي كجع لو بينه سبحانه إن يدل عن مرقص لا أجاره وقرطي قالوا يفروي من أنصار إلى الله من رثاهم أنصار إلى الله ya الدين الله يا الناصري إن قانا يوفي إلينا يوفي ثأير ودينك إله سبحانه وتعالى إلا يولد على ما إن وتر إنه سيدات ديار أهلهم <وأهبوني> قال الحواريون والحي هو سار خاص وهو حواريون حالي جل أصحابه سيد عبد الرسول كان الله له ضد كلام الناس الصحابة الرسول الله ضد كفمي وخاص وهو او جارته عمرة الصناع أيا والحالي جل حواريون وحلف بقيينا ونما كفروا الحي لأن دروا الحياة العدو ومريعة مريو أنني في ساعة توضان حيدان مريا اي دد جيان وداد وحي حاين مساكين هو دو بيلا يال الكرداه مره وحي دوني كل حواريينكم والصحابهي والصحابه في يذو سي, سي خاص هو هاي رول كيتاهو ايو نحن انصار الله الهي اذينا الهي سبحانه وتعالى يا رسول كيف بالله واشهد مرخاتن نان مقانوي الله عيسو بان انا ومسلمون هنا ان هذا الاله يسدير ذلك السلامه او اله دينتي سو دبان يا عادل يا جاد يا رفاط يا عس يا وحل با او قادنيا او غرب كاغا اا او مره ان كا تگين كا غربا غربتا ربنا ربنا وعملنا وانهم ينعي إما انزلت وحي أتود الجسي والتبع عن الرسول رسول كريم والنبي إله عيسى أنا وان راعي فقصدنا إلهي والنقرط نعشه يدين ذات كما الخاتيه النقرط يمارن في قيامه اه وملعكر القمر خاتف رعيه اه هل كجع إلى رجل من غداء عاديين كه عد عشة فعليك ادخل خاتي عشنا يس الله ذكر الله بصاصي إلهي الهي بريم بنا امنا بمن انزلته وتبعنا الرسول فا 18 ومكره نملا عيسى إلا انه الهي نصر وشعره انه قرطيوه انه قارلوه انه حرانه ادلام رما احسن عيسى منهم الكفر ومكره واي اكرم الشرق الله بصمه ادلام بيدونه ومكر الله الهي نملا اكرم وعي السمعيان وفرو الهي كسنه هذا الهي سبحانه وتعالى في كاته كي عيسى قامد ماحماك و ديما يما خوك لما اوغاد سدا ا ولوم مكربو واسفو انا عين سبتمبر حي هذا يضر روحا بوار روح دغر بدم وخيانه بدم او شل قلب بدم او في عنبر مسار العايي ماركا و زين لكن مركي حدار مقابل جيروه وقاله أي إلهي يتخش أغاو ضب وحن سنة ليه إلهي سبحانه وتعالى وقد زينا يومي لها يتخش مريعا وقال أيه يتخش مريعا وقال مركب العياذ الإلهي سبحانه وتعالى كمن ما هباي علم الله ونصاته ومكره نبي الله العيسى ويشد قولانا محاق بقعان صدان ويتخش دان إلى الدلان إلهي سبحانه وتعالى يستقل في الكبر الباليه ومت يستقل في البوسك لكي يتدلان مركو وقع مقر إله سبحانه وتعالى، ولا تنشدها لهم أي إله سبحانه وما قتلو وما سلبو ولا تنشدها لهم. صفق سبحانه وتعالى. الله عيسى سبحانه وتعالى النار بعد صلاة الجيو إلى يومنا هذا والنور يوما دمًا. نذل الله عيسى صلَّى سُورَ كَانُوا أُولَٰئِكَ إِنَّكَ مَجِئْتُنَّ مَوْضُومًا qiyamada calaamadeed ee oo umadeenan oo ee hukoomo kala hukoomo kitabna waxa uu oo wax laga qaato oo laga laga واحد صلّى الله ترتعي يو يصلى صلّى الله ورسوله قال إسلام واحد هاي المجرى يو قال الله تعالى ماي دافع كان يخزيك كانوا ولاي ناي ثانية كانوا لييري استغاث الله قال عرابه داسنا ووجد جبيني إيش سبب السراء أنو أرو دول كي عدات سعيليو برواقوري دجال إيمانه دجالنا وقع استجد دير يو مرق على سبحانه وتعالى ومكر ومكر الله نبيه له عيسى الشرقال بأوسط بيانه وحيبه أنصاران والكشران بيدي طلائم w الله They walk in Us قلو وقلو فاو Al-Qudsema eyeo ويوما كريا او متى السجد الله ببا بارة والله قال at Muchas-Qudsema a.Qudsema به خير الماكين فاو عمكرا هم uma لُقست فاو mari بدل في اكس Sewau وكان كent الاخر بالاهمf ويذكر اسمل yhtني guessing Yan Of إذ وقت تped flock внимание الله يا عيسى إن أنو متوفيك إلهي سبحانه وتعالى مركي نبي الله عيسى دووه قاله والعينين جليه وضد يرى صاره ضد كحوارين ترى عي لا بيتضامن بهاي من بعلماء الدعوة لا بيتضامن بهاي وحده كردهم ويكو جلوه ويقول يمرده إلهي سبحانه وتعالى ومركي يها عيسى هنيجع إياه فقاضي إن أنو قال الله ويا إن إنا متوفيك روجي القتال من تعام الشيخ التابعي تقديم التأخير بكوجره وحاول يهصور رأسه. إننا نور رافعة قربان فوق هذا يayo ثم متوافقه. كذي ما كان قربان فوق هذا الصالة أتكتاه. إنما نحجب كل نوراته. كذي بدر مايس لأن نفسك كل شيء هاري. لكن أدير ما دماني. ومرك رافع كذا صور رأسه. إنتن iyo فوق هذا يمكن أيون kor واحد قرر وأنه kaddib qofsan doona oo lugu diri doona oo daban doontaagu inni aanuu mutawfeeka wa raati'uka mutawfeeka wa raati'uka sunna mutawfeeka kaddib markii loo kor qaado aya lagu oosan doonaa dabanaysa wa raati'uka ilay hadhayn qoo qabaya wa mutahhiruka wanka badbaadinaya wanka dhilaya oo ku إلهي سبحانه وتعالى هنا الكتابتان و الكتابتان كأطه إليه كأنذي فيه كأخ سفى وجعلوا أن يليه الذين كووا يتبعوك كرعي فوق الذين كووا الدشرة كفروك قالوا لي إلهي يوم القيامة القيامة أيا كرين إلا قيامته وقد أحد كميضة ذاتك الرعصان إنكا كميضة غمضة للنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكسوا عليهم فرميسا وشي حقا قول رميسان عبدالله إن أصي رسول رميسان أيا قرين إيا إلا قيام إنتي لي الجارب ثم إلي حقا يقول مرجعكم النقد كنو أعلى إضمان أعلى قوة قرى رعاية قوة بينهم فأحكم وأن بينكم دحلين فيما كنتم وحظايا فيه دحل فأخترفنا قوة إسو خلاصون قال الله يا عيسى إني متوسع إني أنا متوسعك قال إلي حقك ومضاهرك وانكاطه إلي وانكابد بادين إلي وحكيير بأي الميال الذين كفروا وجعيوا الذين كويبان كيير إلي إتبعوكك الرعي فوق الذين كوي دوشرة كفروا قالوا بخاص بيان مار بقل إليان كو عيلك الرعي الممينة هنا كرب يجوغ إلي يوم القيام ثم إلينا متجعكم فاحكم بينكم فيما تكذب مكذبون كثابعوا إلهي سبحانه وتعالى ويا حاجة رسولنا صلى الله عليه بينكم فيما كنتم فيه في التلفون الذين كفروا مركلاش الله واركا لا بقرءن بالمقانة يا قرءس بعد مجلس أنك الله ثلاث مرات فأما الذين كفروا هو كفره هو عذابه ما عذابه عذابا شديدا في الدنيا ولا آخرة لابد الدنيا أخرة وعذابه قالوا أدنونكم فعذابي هارك وريها عذابه ولاستي فى ياردها إيه وحا وقص عنا إيه أدوم كوساء وليقى إيه وحا هو إيه إي إي فروح ضوصا إيمان هى السنين وقلبه كده الجنيه ويقين هى السنين إله سبحانه وسع سعى وعذابه هى ولندي من العذاب الأدنى دون العذاب الأخبار إنتان كيف انت ويلان لكاري أي أدوم كو عذاب نيه رؤى وحا فروح انت انجناد يبوي نبلك يا رب انجناده هو اهو حاوي و ايمانك اي يقينت اي سبحانه وتعالى اي حمين تقول هي قدر يسين يقدرك اله قضاها سبحانه وتعالى روحو السبع اي اخر اي يقون ورانا اي طمانين اي نظر حياتهم اله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه فلئن يئنا بحياهن ضمانا من عامل منها منها مروا فلئن يئنا الحياه منها من عمل صالحا من, من ذكرو وهو مؤمن فلئن يئنا حياه طيب وكفر كفر اتجاه تمام الى سبع الشيوخ عمل الدين كفروا حتى كان قلب لا يقعد علامة إلا إذا عدوك إن استيلوا وجارب بره وإستيلامه ما كان وش كأفترية وفكرة أي إشتريه اللي هو علامة هي وما لهم مصر من نصيهم ما كان عذابه وعذابك كأغهي ليه وكلمة يه المصري المصري نبي عليه سبحانه وتعالى وأم الذين آمنوا من لما قلتم فيه تختلفون وكو جارد واما الذين قوه امن وعمل الصالحات لوضعوا ذلك في صدق الطريق فيوجد فيهم اجور الله اجل الكذب وادمهستريا والله لا اله الا يحب الظالمين قال الاله ما جعلوا روح سبحانه وتعالى قال كه ذلك نذلوا من الايات وديق الحكين لولا ايسوا الله تصور ذكر يحيى ايوه كان يا عمر الله الله سبحانه وتعالى الله ذلك, ذلك كاس نتلوه ونحنانا عليك تشارع من الآيات الحرائيين ايو الذكر القرآن الحكيم وكله ولا حكمته هو سوقا ولا حكيمه هو شدي اللي سبقه هو واحد خلط واحد جفة هاي انلهين واحد انقواء خلائين وقام الله اخرى نبعي السيء شدي اللي ربنا معي قال عليه السلام سيء النطان اياني ادونكم وكا اللي الجواء قالي عذابه قصرين كذلك كذلك بان نتلو كتابك ايا قصة ايا اخبار طبعا نتلوه اخينا عليك ان تشعر النبي الله محمد الله من الاعيات احراعي كمين اعي الله الى ثلاثة برموه هي الذكر القرآن من هو اخينا الحكيم انما تنع عيسى عيسى تساله يس اند الله الى عدسى كمثالي, كمثالي هنا اه الجنة اذن بولميدي ايو اسكم مثالي يموت انا اولي اذن دابا سيستوي كثير سرعي أدو يستوي أعبران كلاهي هذا ما أبيه يبني مراحل عرره أسعيوه كعور ميوه وأبيه هو يوه حيث أنتبه صابي كسو الدكتيرو إلا اللحظن انت لقيري آيرو هي عوري اللحظن و wa أنت النجران أي كسو دري ماركو حيبها أنه وان كان محاب صحيبك نوع عائص وانا يقولها عيسى ومحام كويري وحاكري aba marow yaa isuu ilaaha weeyo yiree hagaag farhe roohan abalahay adoon ilahay hadu u aan abo so adma iyo waxan iyo in la caayo la yirmeelo daran buqayim ilahay subhanahu wa ta'ala wax مالك يا أبتاستان وبيضان إلى إله سبحانه وتعالى رعانوا حق وفقان <تصفيق> إن مثل عيسى ما مثل عيسى عند الله إله إذا كمثل آدم ولي آدم بابا كثير غير سنوي وعبيه يبننا مهن خلقوه إله آدم وهي أورا من فراد فما قالوا في الكل له آدم كن أهوى فيقوم أعبيه يبننا مره نفسه إله يطاور الحق من ربك حق إله يحجيس كيوني حقك اها الى هذا الى الى حق حق او ضبها وحيثا كسرهن وابطن يا وحن جيرين او ان جيري دوني هورينو جيرين الا لو هل ادم بصامره وحن جيرين وحرقها من الدهر اللي لم يكن شيء مذكور وحقها او وهي جري او ولي جري. ما ما من جري او ان او فرنا وجري وانا سبحانه وتعالى حقنا ما دعون سوى حقي حقي سكيما داو حق ملك كيما دمر الحق من نطبق إلهي الحق يسا حجسوا حقه كأهو فلا تكونها أهان روحا مؤمن كأهو نبي الله ينحبه أخداه كده يفرر وقصة إيمان له إلهي لعضي من الممتلين أكوه شكيو حق إلهي حجسوا كأهو إلهي كيمها كشكين إلهي كتاب كيسي رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكيس حكشكينه إلا رسوله كونه وما ينطعين هواه حشكينه بأبيه سبحانه وتعاله فمن حجسك روحك ولا الضغر فيه الن من بعد ما جاءك وحي كل تكذب او من العلم انت العلم حجيسك كاشي يقول اوغات انه سدا يهي الله يكا ورمى او حقا كذب روحك 20000 الله قيص فقلوا حق على تعالوا قال نذو سبيلان ديننا ما يرينا حق انغاهين مبهره وخدهان سمين وانا بنانته هدره دد هدا اسقصا حق انغاهين ان ان يسوي ما او ضدنا لصوك حقيقة القرارة كان قرارة إلا إلهي وكي حقا قرى مرسا بلا يكا موجة وابنانتا واضع عليك كي حقا ولين مركب إلهي وابنانا يلق فمن حاجك الروحي كورا الدولة فيه في شأن عيسى نبي الله عيسى إيشان عيسى من بعد ما جاءك من العلم وكي كل العلم يكتب الروحي كورا الدولة فقلوا حاسل هذا علي. تعالوا عليك ندعى هنو يارني أبنا أنا عروس تناد وابناكم يعرفين ونساءنا يهوكنن ونساءكم يهوكنن وانقصنا ونسا انغا نفننا وانقصكم ثم نبتي اد بالله يبرينو ابتهالكوا هوى مركز ادو قسوسن اوهين كامو قطعت اد بالله يبريدو وارمد وقتاتو نحسنينا جعبان وابتهال باثوان الى ينسد الليل الى الله سبحانه ha doosan inoo kaalmaye idaal boosata manadeey shanajal markan aad ilaahay u baarno oo dhahayna ilaahay ku ri oo tirtiro baabi calal qal calal kadimi kuwana been sheegay hadaan been sheegi hadan keen been sheegay رسولنا وابنينا كسب دينا واليهود واي كسب قال قال قال له باله وحي له ان اجتازت انت الشباب وستاجن اي وحي له ان عبد ان, وكل إن مركز صار سمينا ونغنا انه حق هي او كلي باباي اننا نقينا غرمايس مركاتي دينا جزي او رسول شيء ان هذا لول قصص الحق ان هذا قصيين كاس نبي عيسى وهي كور مريمي يحييي ذكريي وكأي واحد كتابكم شعري إن هذا كاس لهو سوء القصص وقصوين الحق وضربه وما من إله إلا حق روع ولمجده إلا الله موين وإن الله إله لهو إله العزيز الحكيم وقص فخر إسكالي عزيزك إسكالي ولحق مذك إسكالي هديج سلام فكدي فإن الله عالم بالمسددين ilaahi subhaana wa ta'aalaa wa kaan ilmu gabadan leeyo oo yaqaan oo hadana la hortagayo buufidinta iyo kuwa gaalada ee dhulka fasaadinay ilaahi beenineey ilaahi subhaana wa ta'aalaa wa yaqaanu ilaay baan arkaa rag gudanay وعنا نصف من مهيال روح والبر لقربه قال لان عبد وين الله إلهي المعين لا تقع ارض الله سبحانه وتعالى واجب كقدر يساوي جديد يساوي باشي لكن واحد الوث من يهو الإسلام كأي إيمان كأي إلهي كله إلا عاودي واحد اضفه من يهو واحد نصف من مهيال الله الإلهي المعين وعنا به شيئا وإن إلهي عيد كلام شركه كلام وليت كده وانا صنجاني بعضنا بركان بعضا بركه كلام اربعه من طبيارو ان لله الاه كفكاي وانا متكلم ديار بركان بركه كلام سبب كلامي مش عايزين كناصارى ذات دين يوم ثلاثه قوان واجهاله يهود يوم حلم لو يوم لكن واجهاله كيف كيف ترى هو السوفيات ويسر بانتوه إلهي كالكتان ووحر علي ووحر علي ووحر علي وكاد إلهي باب كبادوك يستخفر وطلب وطلب علي وطلب علي وطلب علي تنسي جهال جهال وآل وغضط يهود اليهو السابن وكعي البدينا وكسب يدي ذن إلهي سبحانه وتعالى حق يديم ذلك كسب ذنبه لكي جهل يقبضها ألا نعود إلا الله ولا نشرت به شيئا ولا يتخذ وعينه صنعيا لأن بعضنا بركيا بعضنا بركيا قال أربابا ومنذ لله فإنت ويلو منك هذين ديران دي دي طف ويكدية دي السادان إن إلهي كليك رميان وإلهي كليك عاملان فإنت ويلو فقوروا هذا المسلمين تكي هذا هذان إشهدوا مرخات النغضة بأنه مسلمون إلهي كليان سؤوبيان سنهي يعني عذكة إلهي سبحانه وتعالى الحلسين أو إلهي أنه واحدة كسو وإله يعدك لأمر شركك الدجاني سامر حسن نظرنا وقيامنا ومسك الله توب يا الكتاب وعليه سبحانه وتعالى واركون كتاب اللي لما تحاعد جونع محبوب الضالي الثاني في إبراهيم إبراهيم أموركس محبوب الضالي الثاني وما منزلت والحال ما منزلت أن لسعود الجنة أطورات اليوان إنجيلوا إلا من ذعبه إبراهيم كذلك مهيئ فلا تعطرون من محادثة هذا واحد رجال بقولها يقول لليهودي وهو وهو مصري ومن وهو يهودي اليهودي وهو نحس سؤلني إنكم ورب كهين أو كتاب تنظى إنكم على سطان ونجيل وقاراها يسوق كوره ويقدم بيان نحسه وضالعسان بعد كم حدود ضالعسان يهود ما كان يجرهم يهوديا ولا نصرانية بعياهم من دون فصرنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام أيوم اذوالبشراتي هو ابراهيم انا والنعم اذا هؤلاء هو اليهود واهقوان صلاة صلاة هو الله سبحانه وتعالى وما انزلت الطورات والنجيم الا لبعد بعد الموج ابراهيم واحد من كتب من باب الاسود الجيب افراد تعفروه واحد الى مركز علم اوراهين ح اه وجود الانسان مين اعترفون ها أنتم ها اوراهن ها انتم ها أنتم ها ولا hajitu wadodden xima la ku midhiil ilmuu had ilmu u leedhin af qalfan wax yar baambe nabii ku doodaan nabii ee nabi ku doodaan sawirada xilshiga in ku doodaan sagal waxa ku qorra injiil waxa ku qorra eegan garbaad u leedid wax badan qariyay oo sidoo فيما الشيء دحدي ليس الله موسى ينقصني به الشيء قلم ونقول الله إذا همك إليه النظر نقمده هاي هو يهودي وهي نسراني وهي لم يجرب اليهودية لنا سأيادنا والله إلهي عالم يهودي وأنتم لا تعلم إذنكو لكن ما أجدينك إذنكو ما أجدينه إلهي ووقيا ينسو يهوديا نسراني مننا هاي لكن إذنكو ساموا أجدنا وكاعد بانك الشيء يسراني يهودي وها أنتم قوانو ها أول يا هؤلاء حاجاتوا وضبانوا وضبانوا وضبانوا وضبانوا فيما لكم به علم وفر علمه ينكسون مني هو تقرن عيسان فلما تحاجون حافظوا ذلك هو لإيسان وابمر ميسان فيما شيء دحدي ليس لكم وصبانوا به شيء قرن علم والله إلهي يعلم إنه بين شيء لإيسان وقالت هنا الحقه ديدن تنين أو القرن الإيسان ويبقى وأنتم لا تعلمون لكن إنكم سامعوا ما كان معهم إبراهيم يهوديا ولا نسلانيا ممن معهم ولكن كان فيها حنيفًا بوها مائل يهودي يا نصاني يحقد الرئي وحصلوا بقللهم مسلمًا بوها إسلام بوها نبي له إبراهيم ويناقش مسلمون مدن هذا المدن وما كانت كمل ما ينال عرب تاني مشتركين أنا كمل ما يهودي ما ينصاني مشرك ماهم يعني مشتركين ده يعني هو نينتي تقول إبراهيم أنا صناعي دين جل حيا لي سبحانه قالوا بحجي إنا أورى الناس ذاتك قوان هو حق بلان إنه إيجا تكمدها بإبراهيم للذين التبعوا أقوله شعي وهذا النبي هو والذين آمنوا وذلك ممنينتوا النبي الله محمد ربما يم والله إلهي وليه المؤمنين فرقستوا المؤمنة إلهي باوروها إلهي با الناصر إلهي با حجوها إلهي با حفيدها إلهي باسم روح مؤمنك أو حقبلاً أو شعرانكرا لا تذكر عين إياه نبي الله صلى الله عليه وسلم إياه لا تكملينه نبي الله محمد صلى الله عليه مسلم بهاء الله يسمحانه وتعاقب ولكن كان و... ولكن كان حنيفاً مسلماً شاسوهاون إن أول الناس لا تك كان أو حقبلاً يقول دوام بلنبي إبراهيم وآل الذين تبعوه قوة عين وهذا الذي النبي نادت كوجوده والذين آمنوا لدك وقولوا له او حق ممنين والله مريم المؤمنين الهين وحولوا هي هي وناصر هي هي ودك كارئوكجعي هي وكشقها هي وإلاشانا هي دك ممنين تاوي روحك استوى الممن هاو ودك وحي كمني دي ويجعلات الطائفة تنكر ومنها الكتاب كمي دهة لو يدلونكم دك الممنين تتين عينان يوم يام ساتجعيهن الكمنيون وما يدلون أمر من أيان إلا أنفسهم وين وما يشعر لكن سلام معقول إن يوهم بهالسوق الريان معقول روحه بهالأوقال الرم وراء الكيان إستجاب إله سبحانه وتعالى كل ذلك ودح وحي كمن ذا يجعلى ومنها الكتاب لو يدلونه وهي حق أقرب ما حق أقرب أيان وبراءة قدريان oyunay intaano oo segeyn inay ilaahay rumayay keenayna xaq qofree waa meen tan iyo shixbiyow oo aidahan iyaga ay xaqay inoo go dhawaayoo kitaab aysta oo ka hadayn waxan oo og yahay in xaqiiqay way raaci lahayn hada ruuxi ilmiga lugu tumayoo si sabab dadka oo dad badan baa ku hadmaga ku ku tumaysay markaas oo khaladaad sameeyay dad badan baa شاع صاحب خالد كان مصدره إياه أبدا لما بكر سيفتي كوب هاليوبي شاع صيغ أحيانًا إني ما نكن عرفت الدوين أحيانًا يجون ويون كتاب عيسى الله تعالى ببريني وذب ضعيفة منار كتاب لوجي دوننا إلا أنفسنا نفط الله بوحيد إلهي بسم وتعالى روحه خير ثلاث دونا كد ويجوي شرق الله رجوة هي مكرقات صرح إلهي سبحانه وتعالى وهانو كل دونا الله بعدين واحد marka ay بطلع الثمين أيان هي مكري غالة ووحييري وإياقه وما يشعرون لكن سيدها مره وإياقه هي أهل الكتاب وكوهن كتاب إيهل كوهو لما من حيث تكفرون أهوك وفرناه السلام بأيات الله عيادها إله وهي يأهل الكتاب كون كتابك ايه الكون لمن محيضات تلبس هنا اغضره إيسان الحق بالبادل الحق يا بادل محيسه اغضره إيسان ووتدثم هنا الحق مرتح حقي ان تبقى الإيسان بادل كؤمه جنة وانتم تعلمونه إذن كون علم ورغب قرمك والسن الحدي يرى إيسان سوء إلهي سبحانه وتعالى اينا ارقي إيسان موه موهي دين إلهي انو ارقيه إيسان موهي دين محال بادل استغول حدره إ الملكة حق إن تلقى الإسلام بادل كأمه الجنة الإسلام وقرن الإسلام إلهي سبحانه وتعالى وحوه بلن كأنك أقعد ورسوله صلى الله عليه وسلم سفاة كي سي... كتاب كي سيئنا في عدن وشفاة كي أو... كو... تلقى آل أمه الجنة وقوه الرئيح أعاد مغطان إلا وقت قرن الإسلام صار من حقه يرويه حق إي بادل كم حاكس قدر إسلام لما الحق بالبادل وتكتمون الحق ملكة حق يا أبو قرن الإسلام بادل ك وقال طائفة قاح وحيت ومنها الكتابة آمن الرمائي بالذي كتابك منزل الجزء الذي على الذين آمنوا هو من أنت كتابك الجزء إلى وجعل غيالين كتابك الحقيقة الرمائي وجه النهار مالك جريم في شهره واقفروا كفري آخره جريم قد مانا كفري الله عالم يجعون ساء كور الرمائي ثاني انتي شكيا أن النقطان قال ما يقول النقطان إسلام تبع النقطان شككوا أبور قلن sayyar galinna sunay galin ka hor galin ka damac ku qofree marka waxay dhayaan waaana duq xaqiiyaynna kana yaqaanu oo kitaab lahaa oo kaaso maynan hadal intee gaar ah dadana ka bixayeen markay waxay ogaayeen in waxaan saxayn shaki gaar sawugo abuurtaan oo islaamka uga noqdan saasame ayay ku odi gaalada ay waweenaay طائفة الله سواء كون مرحل علم لها كتابك او يقان قال الطائفة من الكتاب امنوا قايفتوا رضي جهاش هذا ويجب ان تكدب سعوده ويساف قدهم امنوا بالذي انزل على الذين بالذي بي كتابك انزل الوسر على الذين اعمون كتابك قوة مؤمنة الوسر الدجية خميه انه انحاء الوسر الله عليه وسلم وجه النهاري قال انك هل وكفروه اخيره وقلنك الدم المالكة قلنك سمان خوفه في العالم يرجعون لكي يرجعون السعيب المغضان ولا تؤمنوا بدا ها عينو ها أرمينين إلا لمن مهين تبعه رعيدينكم دينكين روح ايدينكين يرعيني روحك لا ذلك الله إلهي هنوم, في السائية حق السائية هنوم كإلهي حق السب إنك الله قل إن الهدى إن الهدى حنونك إيا حق وحاوي الله إلهي كيس حنونك إلهي با حق إلهي با إسكاله فرح الإلهي حق الله الضواني إياه هنونيين مبعدين كنتاني وحا دوني خانصاني ماعلم كي قال إنه رمي قال إنك كوفريه إذنك كو أصابت عيطا إن أعبدتك حنونك كله السان وظبتت عيجال النقدان ودينتا إيا رسول كاسر الله ورسا وحرا على الواد إلهي سبحانه وتعالى ع wa had yari kartan marad shaki kuma awu kartaa haqa kamad dug kartaa subhanahu wa ta'ala ma yahdihi illahu fala mudilleh wa ka sabay dadka oo dhan isugu yimaadaan sida loo leexiyo haqa walla in انت سوى ادراج والسعود بعدك هذا القاضي بقى صلصة الله ولا تمنى اللي انت بعد دينكم ان يوتى حيث ان اخرى عين وهذا القاضي بقى صعود ان يوتى سعن راسيا احد رب مثل ما اتيتم واحد اللي يدن فيه واحد اللي يدهوه او إذن لمر منه اذن لا عند حبكم حبكم اكتش قلوا حاسر هذا ان الفضل فضل إيمانك إيا إسلامكو إيا النظر بيد الله من حيح حسدان ساعة أنك النظر جنالو فضلك كان هو إيمانك إيا إسلامك إيا خسالك إيا خسول النماذ إله إلا جعانك مجد فتاوي عد الضوانون السنيني يتيه ما يشعه الروح دون والله هو واسع عريك إله إن حريس يصيه فضلكيسه وهو واسع عدنا قد يطوى النهي إلهي بويا كان نروح فضل إجا هو مروي روحه مرن إن فضل يسالصي وإيمان لصي والرسول لقدر دجا إلهي سبحانه وتعالى هو حيوي استقى علمه ولا ينكره حجنا ولينا هم مراسخه طيبين علينا واللي قال مروى جريم إياك أخاف ذنبنا ودشوا نع ما تلات يعني فضلتكم فضل إلهي وتقالي وحلقت دجا الشرارين وحلقت دوفار يا ياري قل او نبعكم بالشرل من ذلك كل للذين اتقل سورة المائدة قوة وشربة ما ينشى وقوة لقال اللي يجعلها منهم القدارة والخنازية وعبادة داع قرائك شر المكان قوة وشرب بلانبين وإلهي يقولني علي مربع عيين قوة وخير بلانبين وإلهي يقولون كدر وإحيلا المركة حسد وإلهي يمعد دون وإحيلا دادك ابب عبديةنا أو إله سبحانه وتعالى جزاكم دارا وحكمي لها أو هيلا هو من كمل حسد كل هذا الرث ترى بسوي محلوسي من كم حام فقير بهاي حول اللوسي ورماه إله سبحانه وتعالى سم... آه... لقط سو اليوم سويله سبحانه وتعالى المعور كافى جفور وين محله عافى محل لوسي ضد كبلان لوجد ليه محل شيخ لواجد دقي محل أنا قال ليجى سلمريه وأكث أنا قال سهان جل سوي إذا سلمري كرا إلهي لا سمحنا وروحه وأحيا لعزق قلبي وجب ور إلهي سبحانه وتعالى وتع ور الله ضني ويبعدي ور لمن الله شيطانكي ملائكته مركز جود ليري أسو جود مهيا أنا مهيا أنا كخير بدناء سليقة ليدك أسو جود أنا كخير بدناء رسولنا صلى الله عليه وسلم نتود عيسته ثلاث تليل كدعاء دار أيها الدعاء كسر ختمي جري وصل صخي ما تقلم خبر تقبل ثوابتي عدى اربالي وقت حوبتي واجب دعوتي وثبيت حجتي ووهد قلبي وسديد لساني واصلوا للسخينة للقلبي حيث هاي إله قلبي يحسد الكسر وحسولك كان صلى الله عليه الصلاة اياسا كدو عيثم حظو ما رأي مارك ضدك هاي ويقول يا هاي صاق برده ويبتلي إله حسد كسره حيث هاي عملك هاي يوب العنى يمان كبوك هاي ضميني مارك ضميني شايدان روح رعي وديدي ورد ما ضدك الله ميسو حزيا بكو ديلاشي سوو دالكو كوا زيار شيبا اينو دا كربتين شويغا علم با شويغا حور با شايغا قر با شايغا و قر صايي كحزا لاي با خويغا قران شايغو شاهدنا بروحه سبحانه وتعالى يعني مثل به يهودنا واحد دراعير وعبد عوي وحات الكاو هذا الله إليه في إليه سبحانه من أول شيء يلا ولا تؤمنوا إلا من تؤمن عد ينكم قلنا الله صار هنوك وكيله أن يتابعه إذا أخرع إلا الرج اذا إذا راعي موجين ودينك نقصي أن يتابع ألا يتابع فان الله سين أحد مثل ما أتيته وحلا ينسي وحلا مده و تكسر الشعب <السنة> الله المختار أبناء الله في الجريم و تكسر إلهي الدور طيبا مركز الدور الشريف علينا قدق علينا إلهينا الدور طيبا و تكسر إلهي الدور طيبا تاسا وين إلهي بقى إلهي سيدي إلهي بقى روح الدن و حاكم جرثوه يبالك روح با اللي يسيب فو يحاجوكم على دردو فين حدي عدفه ميسان و الترهدان حسول كن و الرسول و رسول و كتابك و akha ila boodso ilaahay inuu ogyahay moow ruuxadu ilaahay akha dhala doono waxa soo dhanba qalbiga soo laga ku arkay oo kuma oo koob leh ma waxineey caasin khasinay sanaydu ogyahay ilaahay arkay oo yaay magray inba ila wiijraye taariikhii hayo zahida hayu minuu yimidoo markaas yiri wan bi ne fil wan wuxuwan halay u diru daran buuxa marka ila tahay marka wuxuu yii marka aad raacinaa dineysato dul ilaahay u ilaahay taa ku gari ka meejista markaa shabtayna ruuxa samayso intada ilahay iskada um intada ilahay inay baajir markaa tan waxa samayn karto malaaib ba kooyaanaystaan nafaka qaybsaaystii tonien diir kara mar walba markaas qulaado shaayo shaad waxaan ko ha tarow halkii uu sa u gariirayo ooyay toobadii toobad kan wuxuu noqdayna من mashura oo oo waraa ilaahay oo hadalla badan oo xikmado laga hayo markay malaa'ikada ku timaada dadkii oo idan raacin maay maare kanaftaga oo min diid karaan oo ninkii calaygii kala hal waxuu noqday markaa waxaan ka wada nahay dood ruux oo og yahay ilaahay oo arkay waxa لذلك يسوي اي ام عانا يجعلون مركع خلق اقا ايوه شايدان ام عاناني ايضان عبيان الشارع لك انه انكم بالفيري وحالي يقول عند رسائن اله يكسر الى الدول او النور و سبحانه و تعالى لك ان اله يهدت سيد انكواض و اله يقول او كتابك انك بيدينين حصولك قل ليه قلوا حتى ان الفضل ديه بالله ايمانك اي اسلامك يا إسكالة إلهي سبحانه وتعالى يا جعانت وذبت إلهي سبحانه وتعالى أن القضل بيد الله يتيه ما يشاء فضل يتجل حصي عده الدونة يتجل الوحل وإلهي ويسيا كحس ثول والله الله واسع علي. عليك إلهي ويدي سو و هنا الروحة كحس إذا أدو إلهي ويدي سو يا إلهي ويدي أنت تكن عليها كحس يديها وقلب يا بلك بسيدي وعمرك عالك هناك الشيطان أفاعر هج أدو إلهي ويدي سو فضل واسع وواسع إلهي الروح سبحانه وتعالى مضان ايكوها الضوان ان فضل الله فيه إلهي بيق انه يختص الهي وخسر بالرحمة من يشاء عده الضوانه والله بالفضل العظيم ومينه الكتاب وحاكم ذا الكتاب من رضا كميدا انت امنه هذا كل امنته في قنطار حوالك ربا يؤديه إليك قصين ايوه امان ايدي قلين ايوه او كاخياني ومينه محاكم من لبا كاملها انت امنوا هذا الكلام انت بالدينار دينار لا يؤديه الي دينار كهو خيانا ايه او كو قلم هاي الا ما دمت عليه انت دايم فاوت تاقنت هاي مريان او دايم قلت عليه الوجه قائمة حالة ميت تاينك انت تاقنت واركسه كليها با امانات كو الى الان مان اضل كفا من فاس الإله أُكرت أبي سبحانه وتعالى هو الإله أمانيه وكوه من إنته وعبد الله من السلام وكروه إذا كنوب بضنين لكنه الحيان ضد إله لكم هي ومنه ما حكام من إنت أمنه وكوه ضد كوه من تقنده وحراته يؤديه من إنت أمنه بالدينار حل دينار سوح يرمى لا إلي إلا ما دمت إنت دائم عليه فيسا طائم ودل ذلك من حيث قل علينا او كاين كروا دو خله يغمديبن ذلك اننا احترنا ثابتهم في كل على الهو دينارك خيام بانهم من يهود لو يوم قالوا حي ليس ما هين ارينا دشنه في اميين هو عرف السبل ودنوا غمروا فهو هو يغبلها ان نكون اوره كلن دائما سادرت هاي رواه ادومه الهي ان نكون اوره نحن الله فهي <تصفيق> تلك الشعب في الهي وانه وحق قرران الهي عنه بناه يوده ادر الوحي اميسيه وحق <تصفيق> حبه يأيه الهي هو وحره وحيه واتنهان كبير بضانه ضدك وعدانه او الهي النوس الذي اميسيه سوح وقع دانكاران ليس كو الهي الهي اوه تاخيانا ايه انطارتنوا أبو الله يقولون أنه يهينا سبيل وضع أي وحنا نقول في هذا الأسلام إيا وضع أن نقدم بوله سبيل سبيل دم ما حتى نحوال هذا عنه ويقولون أبو الله على الله الكذب وهم يعلمون يبقون البان الشريع بلا وضع حوالها أي ضد كثقة ثانية اللو رقع تغلبه كلات سر ويقولون بلا وإي ليس الأمر كما ما هي إلهي سبحانه يلا بل هو مقبل بل وضكك هو وقول إلهي أنه من المعجي بل ليس الأمر كما صحظ سيد أمه وادنبالي والهولا ضد من رجلي أو فى بعهدي بل لن يسئو واتقى إلهي كعب سبا فإن الله يحب يمكن دونها من نوان فاني هل نقضة فلسل لك أحرد في إله المقرس كيانا تعاد إلهي والله المقرس من أفد عهد روحي البلن كإلهي وفي إلهي سبحانه وتعالى وحو أمرين لا عودته إلهي إلهي كسر وحرور إلهي أطيع عرور إلهي سبحانه وتعالى شرحي وحو البصري وطقى إلهي نكع على الصدق وهو ملت سئلا لي أنه وإذا كسر فإن الله يطبق المتقيم تقيمت إن الذين قوة يشترون جبساني بعهد الله البلن كإلهي وإيمانه يداره إلهي لقلي ث كوة سنة كوة لا عليه قوة كل سنة ولا يفقه لا خلاص الله ثلاثة آخرنا سيفكمان ولا يكلمهم الله يلا الله المهي ولا ينظر إليهم فيرم أيوم القيامة ولا يذكين ظهير المهي وهم عذارين عليه أيوه يلا بلغوا الوراثة وإذا خذنا ناسا سعته وإذا خذ الله ميثاق النبي لما أعطيه أنبيا رواه يلا بلن كقاس رسول إن الله كتاب قصص فاعجرب نغلا فيكتين نورا نسخا وكر يبون kitab qoreyay ambiyaad oo dibeey la mid yahay wixii balan balankii lala galay oo dhan baa yar lala galay markaas ay ku mel toosay wa taala ilaahay heenaga ilaaliya taban u baahiye waddu loo ko kasoo galayaan rodaya hayadna luukeneeyda waxa lagu keelay wa lagu magac baad mahayda wuxuu dhanbaa ka baabay gaajo dhammaan dadka xaalad sameysan in qarsoon dad noqonaysa taa ilaahay subhaanahu wa ta'ala lugu xisoo baa oo ilaahay subhaanahu wa ta'ala wax walba ruux ugu fudeyay waxa qalbigiisa ilaahay wax ka saaray markay yahuudu sababaha ilaahay ugu qufriyeen waa ka soo waxay dhahayaan dadkaasan la mid noqonayaan oo إن الذين يشترون بعهدي بالله هو إياه يتبلغ كي وغلى أي لا وإيمان الله خلقهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يمر إليه يوم القيامة ولا يذكرهم ولا وإن منهم وحاكمدا يهون لفريقا انكر يلوون له هناي آل بالكتاب كتاب كي يعني السؤال الثاني بدك أقول شيء غيّر. هي الأسئلة هذا شيء ضخم مثل هذا بينكم جت كتاب أول كاري إلى الحوين منه آيات من حكاوات وأخرى متشابهة. تعمل الذين فيهم قلوب ذي بون فات الأعومات الشاب. وأقول لك وأنا هالكلام اللي حين متشابه راعي منح إلى أقول وين من محكم لها؟ ينكى يهود هالفرقان كوخو يلبون اليسين على السنة تنبيل كتاب الكتاب كي قصة ما ينتحريفوا معنى شيء بدلين وإلهي سبحانه وتعالى سينسون رجلا يبو أبجيه لو ما هنا سكره وفسره يوم لتحسبوه صابو أمرا يصور ره يوم من الكتاب وحى شيء كتاب وما هو من الكتاب؟ مرجعه يكبر علينا وكان صورة البغرة كشميري مر معني يجي هنا ين ما ين القرآن كتاب قصيده وقاعد يصير معناه يبدل هي هو بكر ميا تكره ووصف سري كعب لتحسبوه كتاب هنا ين أعرف وبدويه ويجد إلهي ساعة هين أو معناه بتاعته هو ليس من الكتاب كتاب كتاب حسب وملاي وما هو ما الكتاب كم من واه اي شيغن ويقولون وحيلين هو وخنان شيغن ان من عند الله الهك زكاه وما هو من عند الله ما هو واجركم ويقولون عاله الكذب الهي بي كبن اورانيا بين كشيغن هم يعلمون ايوغي ايي كدن اوراميا بين اورته إله الهي نغو إله بيلاورتو يا رسولك يرو نا كثروا من كي <Oxide> يتقوى دي وقلب يسوي الباك بعزمته ومبادئه حشام ما يلاي وكبرنا ورسول كبرنا واحد ده نسخ لاجن وما حبنا أوحى صرت جل ما له البشر أن يوتي الله الكتاب إلهي إنه كتاب سي والرسول والحكم إنه ثانسي والمرورتين إنه منبرسي ثم يقرأ وده وحدة كرمها للناس يكونوا عبادا لي أنا قعد ضمه إنه من دون الله إلهي سوكيس أنك أضمني النقضة أنك يكون هاي ماذا لك رسولك <تصفيق> ونصار <تصفيق> لك ولكن يقول رسولك وحور لها يأضمك إلهي وكتابك السير كونوا النقضة بغضتك قدها جبانيين أبلين أباس وحوري علماء حكماء علماء ساوي معنه مركة وحوري الذين يحلمون الناس صغار العلم قبل الكبار لبدا وواسحوا البعين كواه ربي لون نسبة النقض كواه ربي لها النقض كواه ذاتك ربي هوفسك يا النقض أو إلهي سبحانه لون نسبة ما شرخ الله دوا غير هبلي وعين هبلي كوا إلهي سبحانه وكواه ربي هو إسكاره خالص كأها صار نقضه وضبطه على إلهه يبغى ضبطه إلهه ويوكا دوالي إلهه الدوالي ساس الله سبحانه وتعالى رسول يا ani sayba ya wadan bayana xuloos iyo wakaas bay jirtaa ka iyo diintii bedelaya oo in xiraafina yar marcad ama ku qorayaan mar لكن ku bedelayaan laakin ilaahay subhanahu wa ta'ala kitabki si rasuulka iyo kan ilaahay subhanahu wa ta'ala ee aalamko ilaahay muusey sank kitab ilaahay oo qalbigiisa galay oo fahmayo ما بدنا ما تخدع كتوبة الكتاب إلهي كتاب سير والنبي والحكم من المثل ثم يقولون ما بدئي كتبه لأن الناس ده من دو إلى إلى ش ولكن يقولوا صار رسول كدها علماء النقد هو علمي فهم النقد كواد القاد بالا النقد او شو هذاك هذا الى سبحانه وتعالى كتاب قياس السنه الجاريه ومعقول كفر ممكن كراوي ولا دباب مره دولقه عبد الله النظار علماء شكمه علماء هذا و ثاني علمي ومن يُتَلْ حِكْمَةَ فَقُدْ مُتْيَا كثير كَثِيرًا العلم هي فان الله يستغدر دو فانه حول الله محاوله الدلقات هو الدلقات بدل النغض مارك الله وحوجي عبدالله من عبدالله وددك براحبانيين الذين يعلمون الناس صغارا القلب وكوة كتابته وشددك صبر قبل كباري انت نكوه وين فهذا كتاب وين وذلك علمه للجوء براني وكليح يشددك علمي ان معنا السابق الى علمه مرحبه فهنه واجعلاني وطلبية مالك السؤوقة لكن بضوء قوات كعب ان هذا الدين يسر ولن الدين احده الا غلبه الرسول دين تاني وطوله رسوله اسكوات كيوان ماشا لنا هم امرنا ويكاات كان يتوقيقها جمال مرحبه اسكواتر يا مكدر مالك واسحه ويضدك هون هذا احاديث برعي سادات امام المخاري سعود بالله بكار سوى اربعين كيه السومر ايه عندي ايه سياد سارحين كيه المرام كيه ايه اوطار كيه اكتبت ايه السلام سؤال البرحال كالله بب الله ويهي واقع اتخاني واسكوب دبشروبي شوق كيبا اسكوب الدلي ينتي أبا ايبا كننغا مرحبا ولكن كونوا حبانيين النق كون حبانيين إلهي هو سبحانه وتعالى النوت نسبه علماءه علمي جي حدانيك فهميو حدانيك فلوكات بدا كوات ددك علمي كالبراء وليبا الدروغ دا علمي كاللوات براية قايمة النقطة ساحص النبي قد هاو من حاجة جبانيين كنتم قنعيسان بما كنتم تعلمون الكتاب سابتا كنتم قنعيسان محاوي وبما كنتم بسبب ما سابت اي شي سابتي كنتم اينا الدين تعلمون كوات دراء ددك على الكتاب وانا كنت في كتاب كاينك اذنك اخر انسان كتابك, أخي سطان كتابك انت اخر انسان وذاتك واخرين سبتي كن نقول سبان marka eh datka cilmiga barto oo wariba ilaahi dartu kaayne ilaahi subhanahu wa ta'ala oo hore kuntii sabale qadiga iyo ilmiga sidii oo ku dararan oo ku irmaanaada markii تذكر العلم باريستان دركي وانا ايدنكو علمك ايدن فرنوه وانا, علم وانا عارم عارم عارم علمك ايدنكو تذكر كبه تسطنوه واناكي لو يتسيقينو عريم ابي طالب ما ادقى ايوه علمكو فالدواء يكون كالفدلين حويري العلم يزيد من فقط مركز طاقه علم علمك بيحصه هذا ندبع وحلق يدبع ايه ارنتها تجريين الاركام فردق وحاخرين جيري ويسكجل يا صنائي اللواء يا صدحي وقرى يا جبي من نقراني شو رحبا عاليكا واعبا لنبو يطانعي لكن عندنا محبا ماشي يقول يساو نواصلها وقلو وقرى يساعد النافق ارمان الدين للنوق هوانت ارمان الدين ناوك اللقاء وقرى فاسا خلوه نقراني لكن مركز طاقه بحية الهي سبحانه وتعالى وقد جاء من الضرره هذه الهي دبتي كيه هنا الهي سبحان روحه وقبراكو انتفاعه علمه وقلبه وقره وإلهيه كبركو روبونه هوني روح مركة البانيين نولا بما كنتم تعلمون الكتاب بارتانكا عددك برا يسان صلت هذا كتاب ومما كنتم تدرسون ايوه صلت هنا دراسين يسان وانت كتاب يقول لحجتانه واخرين يسانه ايه نقو اخر سانه يسانه وطلعان يسانه وضتكو اوبدين يسانه ولا يأمركم إذن مذكر الرسول أن تستخدموا أن الكيارتان الملائكة تأيو والنبيين أرباظا أن يلملكم بأن ينفر يا بالكفر الجالم بعد إذ أنتم إنتظر هيدا كثيرا مسلمون نقول لها عيسى نصارى محيطة هنوى ربيو وسعى ربيو يا يوابه رسول إلهي رسول إلهي ساكسر التودى واذكر نبيله أن الرسل إذ وقتك أخذ الله إلهي أقاري ميثاق النبيين النريضة بلنكوه نريضة بلنكوه الميثاق هو بلنكو دارك الله سعطوه إلهي نيثاق بلنكوه تعالي لما آتيتكم مركي أنسي انسيه لما آتيتكم ويهن أنسي ومن كتاب كتابه ايه وحكمة سنة علم ثم جاءكم مكان كتابي علم أنسي ثم جاءكم وديمان رسولا رسول, رسول مستدقون رسول أصحاب الرومانيين لما معكم كتاب كإلمكم على إسحاق لتمنون نأنا فرومان إسحاق بلن بلنكم به رسولك ولا تنسون وضه إلنا إسحاق على وضمه رسولك له إله وقاسه وجه قال إسحاق قارع الله ثويرة حسوس كويل قاعرتم سلام مع جارتين ومقرا ثم وأخذتم مقادن على ذلكم كينا أو رسولكنا فرومان إسحاق أُبر جار إسحاق إسر بلن ياقادن قالوا هايلن اقربنا واصلين الى يوان قرج قال له في تشهد مرقات النقد وانا ما. وانا ان وانا معكم يا شالدي انا مرقاتي انا مئينه مرقاتي فان نقضوا امتينا سكتي إلى سواده في شيمج الرسول الله سو دري الا اله الا الله كما جاء ان نبينا محمد الله عليه هلكا سالما رسولك صلى الله عليه وصحبه حديث الإمام البخاري صحيح إلا وواجب كائن وسمه حدود أي سما نوران لها هي موسى واجب حكام العالم وين راعي سالما رسولك صلى الله عليه نبي الله عيسى رسولك كاس فرع وراعي يوم إنجيله كتاب كذلك قحة قم ايام ساس الرسول كان الله وصل واذكر فس اذ وخشه اخذ الله وقالي سات النبينا المريضة الملكب بلا قوة له لما اتيتكم لما وقت كن. اتيتكم ان ينرى ما دون انسيو من كتاب كتاب هي وحكمة الملكة انسيو الكتاب هي علم ثم جاءكم انو كتاب هي أنا كتاب كي علم كي كتب وينيه ماذا الرسول رسول كان سر مستقون وانه الله عليه الصلاة. روماينيين معكم قال كتاب قائذتان لتؤمنون ن و رومايني 5 و رومايني 6 بلن قا قالوا دارنا كو داريو لتؤمنون و رومايني 7 رسول ولا تنسرن و وذينيس قال هل وحيي اعقررتم سام مقرتين واخذتم مقاعدين على ذلك كي ناس أحينا الرسول كرومايني 7 و رومايني بلن ايغا قادن بلن كي سام كو قال الرسول شو هاي لن أغررنا سوان الرأي قال علوه فليه فشدوا مرخاتين اغلقوا بالدنيا قارثية وانا معكم يشاهدين فمن تولى بعد ذلك انت بلنك اي رسول شو القلان او كتابك رسولك السلس سلعي قصمي كدف روح الجسده ورسولك الهي بلنكا وقاق قال كمين وايو راعي وايو اغيري وايو فولايكم الفاسقون وكو الهي الهي سي يطا عمي سي يو. قدح بحي واكو جارداي فمنته ولا بعد فوايكم الفصل ا تغير دين الله دين الى غير كلمه يبغونا بطلب البيان دين الى غير ان الدين عند الله الاسلام كنصومن استورد بحياه دينته حي تو اسلام كريم قالوا طويل و من دين لو بيلاه بيلاه بيلاه. والحال له بلاه أسلم فهو إسلامي من مخلوق في السماوات والأرض هذا إنكم قارئين إلى ما في هذه المرحلة سماه أو مراعي سماة الأفراد فرضوا لقائهم الجين إلا ملبو التاني والثاني والثالثين هاي إلى إلهين عين عافين وله إله وله إله وله إله من في السماوات والأرض طبعا حاليين قول إله أضعفهم وكره قوه فعذب إله فقص بون وإله سبحانه قوة كريمة مهيمن لوجه إله سبحانه وتعالى وقدري ميد دين كرم هذا قال لكم ميد دين كرم ااا لما شاء الله يقول إله كرم جل هذا ميد دين كرم جل هذا ميد دين كرم إله وقدر ميد دين كرم ما شوف كره إله سبحانه وتعالى دعنا طاعين بين دنا وفخارين وكفرن والي ترجعون والي حق سيرجعوا كي الىه اضاعتم هي كي إلهي وإلهي الىه مقاديرتي سييو و الىه وهو ركقبنان انتو والي يرجعون الى حق سالوسيني قلوا حقا ان علمنا بالله الىه رب العالمين وما كتاب كنتم وما كيما كنتم كتاب wa في filu ويعقوب dayay ويعقوب yaquub wa asbaat wa yaquub awlad ishaq asbaat hadna ta qabil ku joogaba iyagu ay joogeen way yirtaan soomaaliga wa ilu soo dayay yaquub awlad ishaq nabi lay mosa iyo koli ambeer usage wa ma kitab مش راضين رضوا لجلسوا في لا نخرجوا بين أحد منهم رواة أنبير إله كمدها خلقاً منا ومنا نحن منا ورمي السنة يهودي ينصران منا ونمرؤنه ونحن نقول لو إلهي بن مسلمون بس بذنب إلهي بنو بجنسن ومن رحي يبقى طلبه غير الإسلام إسلامك غير دين روحه الإسلام كروحه هين ده وحن كل ده دين يروح إلهي يقول ده ولا فراني يقبل من lagayeyayii dhin islam ah ma jirtay ayu allah subhanahu wa taala sikka saadu isdaari wa haween yar maaran ba mu daaro oo wax walba sameey oo ma xad dab xiyo oo jirkiisa kala u daariyo oo u san islam ka haysan ilaahi subhanahu wa taala ruuxa ka aqbanimay nasaray yaad ruuxa ku jira kuwa nin alkaintu haweenka ha taa iskaxarin masarada hadhay ku waa cadahay in biska xarar waxa maxay u leeyeen ilaayada dhowaanay oo shaana hili ku wqo oo kana u baahan wa ban waxa soo danna waxa ka jiraa ninkana انتو أغريت تصل نارا حلا ثاق الحديث الغاش وجوده يوم عملت الناس عيد السحر عملت الناس روح الشقق هي فيه بصود البونا يفيه هي الكي مكتر إلا كود دقي هوين تومكتر شقادي مكتر الدنيا كذا انقدع بحق هل قاس كود البونا يا عملت الناس تصل نارا حامل وأنكن حصنا هي سود دبي هي إلهي سبحانه وتعالى تسويل وعلى وكاد دون كناسو علابيه او غدح باهي waxaa loo doon walay suhi yattaqif talba ghayr alislam diinan din ruhi islam ka ghayb soo talbaho wa islam ka ghayb tii an ilahi ugu dhawaanaya qaadinta islam ka waxaynaan hain fa yanqabala minhu din wa huwa ruha islam ka ghayb bu إلهي وعنونا يا قوم انظر كفروا كفري بعد إيماني انت مؤمنين على النبي الله عيسى موسى قمئين كذبين قالوا وعنونا نبي الله لحده كفرين وشهدوه أن الرسول حق إنه رسولك حق يا يساسي أجيه مثلا قل قفرين وجاءهم البينات وحيوين على رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة والله لا يهد القوامات الظالمة إلهي بذكا عصا مهنون يوم sayiday wa haqqa galay ro garamaray kasu dii raayso walaa warkaay jannada galay jannada maraw calu soo sameyna oraay ka qowas jazaam awal markood anna arayn wa inay tooshod tahay wa waxa او نارتك كفر وجه أن هريسك كفر وجه ضد قدم بالعنه مايت العين خير دين سيا لنعد أيوه هيكل اي. داعم أونارته خير دين سيا نارتك, نارتك كواري لا يخاف الله فديه مايا أنو يجا حقو دار علاقه ولا هما ينذرون قواد دقيقة علاقك اللي هو كرنا أيوه وجبت سنة وفرج البناك تقعه صلى الله عليهما الله نار الله قصير ملاك رمي إلا الذين أخوه مهيين طابوا التوكهين من بعد ذلك إنت إيه وحصميين أو حقيق القرنين كسبوا بيدين أو الجالوبين كدقوا يصواتك أمنا وأصلحوا أعماش رضي حميزنا بدلق هكذا معاصي معصير طعا إلهي كن حق حقيق إبينيين صاعان أو حمييان أو الشعقان كن بدلق بين الله غفور الرحيم وهي هروا سميون من إلهي وكراف يوانون حيصنك إن الذين أخفروا و كفر بعد ايماني انت مؤمن ها كذب في مزداد وكفرن قالمها سي دي اتش ري سو عبد استغرق على الخيل عي وكاسه روح لهم حيسنا دتق كانو خير دراي بو نغاني و بعد ما كان بالغي رو سينا او سبحانه وتعالى دين دي سي علي خير فكودال جلي هه الصومالي فالشاغدة كانوا يفعى سخسرون إن الذين كفروا بعدما تملددوا كفراً لن تقبلوا طوبته طروا لا يقبلوا معي وأولاك النور كدع الجريب كدرته مبد خير كي يو نعانك بنت يو كدرته خرار يشر سلوهما لن تقبلوا طوبته وأولاك وكور حقي ادي ادي بث وقالوه قرم رجل ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار نعوذ بالله قوة دمتية دمتية كفران يوه كفارة فلن يقبل من احدهم من الارض الدهل لقاء اقبلهم هاي ملكا مجيوه الدهل هاي ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار شوثوا شو انه كعب سلوه انه الله سبحانه وتعالى قلبه يسبدر oo dad iyo inta oo sanakad qasaynta dad eray waxaana waxa la maayay dad aragtana in badan ku oo marka ka والله يستضع الفارك الرعي والدين في كتري او الشاهر هذه حالة يحلل الاسلام يطلق مهر وفضل ال الهي سبحانه الروح وضوانا ال الهي مركز وستأوب بالدلاو يصدق الرجل ويمس الكافر في المؤدنة هل كان يصبح سوى إذا كان بيط البغس وقته لا فرق مؤدنة ماشي وجوه هل كان يصبح الله قوارق ورحصا ممالها القوار مرحص قوارق يسكجع الله وقال انه قلوا انتو فواي سوى حتى عصير على خانيك قلوا انتو نعود بالله وقل انتو مالكا انبه ادى لجوه رواني خطرنا ويقلوا ويقلوا فىبقوا قلنا فى نعم مالكا عنا سبحانه ان اللي نكفروا وماتوا ومن كفار فلن يقبل من احدهم لقع اقبالهم هايو منو الارض قلوا كمجي دهبا قلوا كالله ابو ريه بوحقه اتهب قلوا كالله اله وحا انتو ما ارطي جدا هيجيني لاقي يعلم هاي وعليه سبحانه وتعالى، هو يذكر ذبيه باسكوفرتش، قد نقول كموجي أو دالة لسيو أو إسكوفرتوب، لاقي يعلم هاي، نارك قبل بعدين، ورأيك هو عذاب قليل بيدي، هو الجهراء وإنت أبو من أحيان وما الله من الناس فيه، وأقول إيانا هاي المهي، أخذ جيرانك وهذا وخذنا من كل جيرانك، أهنتنا وجاء الشعبين بلا صورة كل كنشة. دا دروب الاعمال فثنا تغضى الليل المظلم يسلك الرجل فيها مؤمنا ويمسك كافه ومن سموه يبيع الدين وبعار من الدين والجاهل وحصاي صقال لو, لو شتاي وجايس لون مغلو ووكا اسلام كسر هودل لدادي او اسلام كا قالو ديرو بلان اي واخداهن خرب قادنيا ضر بقرن markaaso laga yeeshayke ilahetti kama soo duka u jaayos in ka waahan ayadu islam ka تو يا يوسف هل كذا فديع غير دينك تبخاي تروحي قال لا شقيه يئوا كانوا نقون ولو كانوا يمنون بالله والنبي وما هم الى اليه ما تاخذوا اوريا موثا كلمه تنحكت اسلام في وك قال يا يوسف ابل قصديو خاشيره قال موثا ادواء حد مرك هلا رسول كان شيء باجل بالاعمال في طننا عمل الخير كوضع امك هذا البادي اعماشه في ويا رسول صل الله صلى صل الله عليه وسلم حيبينك مدو او قرى الجبل دي فقضى وحديث صحيح ما رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر كذا الشيء الريب صحيح ومسلم صح قرى واحدة شو كافر قرى واحدة اسمه مسلمان صار وهو يحب يصو كافر اعوذ saaktii barsoofnaa waxaaba yabiic diina oo tacarad meeddi yaa yaa dacayso fagarba dacayso waxaana waxaanan waan taagnaa haa doon ka dhacdo imtixaan haday abaaran dacayni haday gaajad dacayni haday server dayo imtixaan ب حرب المقاونات آخر دون مركب ف فت... الدون كان أما ما القناص والرسول كانوا شارك صلى الله عليه وسلم أمضوا في هاي السدنة سددها لوجديك أو دين تيكرت كذا إننا كان وإن فسنا أمتي المار يسوع صلى الله عليه وسلم ما كان الإمبراطور هو سريان مغلب القرب تبتلبي على الدين ورسولك صلى الله عليه وسلم وحصورة wa qabsaayo dhaayiraa qalbiga kergadii oo qalbiga deenta ku suubay wa diinta yana ka tagay madaxaynta waxnaa safaraysaa oo tirado annaga shaqo kumeeli ilaahay سبحانه subhana wa يا bar ya bar karo tahaynu intee aadiga oo kala عن binaadana hoon aan islaam ahayna oo aan u soo noqon الله سبحانه وتعالى saqaliyadana ka qaadi kar Allah subhana wa taala wamaha intaan لا تذيق قلوبنا بعدين هديتا وانا دعالا سوك يما غالب القلوب تبير تلبي عالبيين ولايك الله لن تنالوا البر بار النماء هي الجمهة غير ملسان حتى تنفقوا تحبون إلا قد حانا يتنفقوا عشي إن معين بار النماء هي وضفة أهل الجمهة او بار المسلمين والد فوليو وماذا جنون إلهي أمركي سأؤدك النون مالك هلكا جاري ميست أنا أضبعه النقص إلهي أؤدك النقص ما جاري السلام علي سبحانه وتعالى إلا السلام إلا هلم يحاطع تنفق ما بتحدن انتعد هنا يساعد واحد جعشين إيمانك يا سيد الله وفخل ومال موالا الجرابي يا رسول الله ورسول سيدا آينا أو كل من غبار في سبيل الله ودخان الجهنان ثانيًا أول الجين قلبه بخلي أولي شحك كان أول شنها إيمان مرك إلا عدم قطو شو خوري كروت عليه السه أو الجرع مرك واحد بيحنا يصد وكيه بسمحنا وزر بغل أنكم الغرات أيامه القبيس منو تنفقون واحد بيح واحد جعشه واحد بلم واحد جعشه واحد وحقيمة الله بده واحد من قنكر بده مراد بحنا جماع اللي ثاب بحنا من قمة بحنا مراد لما تودد الاعصاني كان عصب بده العقب بحنا تمسى عنده دور الخبيئة هذا صاير بحنا ها واحد عنهم واحد مارك علي سبحانه وتعالى في درجة الله الضالحي لماذا نجد هذا حتى تنفقه مما تحبون انت اتكبر هنا الهسان واحد جعشي وما تنفقه واحد بحسانه من شيء شيئا حيال هذا هو ينذي فإن الله به عالي واحد بحسابه واحد ليه تقول انه لا تنفقه إليه وكوكي وإن الله به عاليم والله عالم